Yarasiyan, ustad şerah, hala zekarate biyat, الشراح حاز الشراح لا ذكرات أبي عطاء حاز الشجاعة والوفا حاز الكرم رجل إذا ما الخطب داهم لا تراه توثبا رجل كشم من العالي من القمم رجل كشم